الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم افلا يتدبرون القران افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها اَيْنَ الَّذِينَ رُتِّبُوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَانُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُصِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يبربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضواله فأحبط أعمالهم أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَلَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَبْوَالٍ